تجعلونه قراطي تتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذوهم في خوضهم يلعبون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 129. سرائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم سركاء لَقَدْ سَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ